بسم الله الرحمن الرحيم حامد والكتاب المبين إن أزلناه في ليلة مباركة إن كنا مذرين فيها يفرق كل أمر حكيم Amran min'adillah. Inna kunnaa mursin. Rhamtah min Rabbik. Innaahu wa al-Sami'ul-Galim. Rabbil-Samawat wal-Ardi wa ma bainahumaaikum muqin. La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 رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ نَّبِيهِمْ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ إِن Inna kasif al-Ghazab qaliilah. Inna kum gairud. Yoma nabtish al-batishat al-kubra. Inna mu taqmu. Walladfitana qabluhum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 فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبْعِي وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا عِبِينٌ مَا خَلَقْنَا هُمَا إلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Inna yawm alfaslim niqatuhum ajma'in Yawm la yugni mawlaan amm mawlaan shay'an Wala hum yunsarun Illa man rahima Allah Inna hu huwa العazizur rahim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 Duk, Inna ka anta Al Gaziz Al Karim. Inna hada makruhuhu, beh temteru. Inna al Muttaqin fi maqam Amin, fi jannah wa gyun. Yalbesun